و موسوعه النابلسي للعلوم ا ح الاسلاميه ش ا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 قل ُْ يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ هادوا َُ إ ِ ن زعمتم َُْ أَنَّكُمْ أ َ و ل ِ ي انكم ء ُ لِلَّهِ ِ إ ْ زَعَمْتُمْ ََ أ ن ُّْ أ اولياء َُِ لله َِِّ من ِْ دون ُِ الناس َِّ فتمنوا ََََّْ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 や ونودي للصلاة م ن ي و م ا ل ج م ع ة ه النابلسي للعلوم ا ل م ي ا ذ ل ك م خ ي ر لكم ه إذا قضيت ا ل ص ل ا ا ة ف ن ت ش ر و ا في الأرض ا و ب ت و ا من ف ض ل ا ل ل ه و ذ ك م ا ل ل ه ك ث ي ر ا ل ع ل ك م تفلحون 「こんにちは」